Oh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليك. وأسعد الله جميع وقاتكم بكل خير وحياكم الله وإلى حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة أحييكم أجمل وأطبع تحية ويسرني أن أقدم لكم هذه الحلقة التي يستضيف فيها طويلة الشيخ الداعي المعروف الشيخ سليمان الجبيلان فأهلا ومرحبا بكم وبه حياك, شخص حياك سليمان. الله شيخ سلمان أهلا ومرحبا حياك الله الله حياك الحقيقة شيخ <تصفيق> سليمان أنا أشكرك يعني على تلبية دعوة البرنامج رغم الظروف اللي تمر فيها مدوشة شوي ولكنها إن شاء الله سنتحدث عنها في هذه الحلقة يعني أكيد الوضع اللي أنت مريت فيه الفترة الماضية وضع صعب للغاية لكن نسأل الله أن يعوضك خير ونسن نتحدث عنها الله بتفصيل في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى الله يحييكم يا شيخ صلاح الله يحييك حياكم الله شيخ سليمان ايش رايك نبدأ في بس نبغى نعرف الميلاد واضح انت شايب بس مو واضح لك انت انت للناس إذا ما عندك ماله؟ والله ولن نحمد اللهم وسلم الله ونصلي ونسلم على رسول صلى الله عليه وسلم والحقيقة فرحت اليوم فرح شديد لأنني سأخرج في هذه القناة الحقيقة الموفقة. الله. قناة الرسالة من القنوات التي حببت إلى قلوبنا الحقيقة. وازددت حبا عندما ذهبت إلى بريطانيا في العام الماضي فوجدت أن الناس مهتمين بها تمام قوي. بل بلغني بعض الإخوة أننا عرفناك في بولندا وأمريكا الجنوبية وغيرها والبرازيل من خلال قناة الرسالة ما شاء الله أنه كان يأتي بعض المحاضرات اللي نقيها في البحرين وفي الإمارات فقالوا عرفناك من هالقناه فالقناه ذي مباركة أسأل الله أن يوفق الاخوه القائمين عليها الكل خير من سعيد انك طالع معي في القناه جدا والله لا مو معك يعني في قناه الرساله وانا انت حقيقه سعيد أكثر لاني سبق وطلعت معك يعني برنامج العام وعده برامج فشرف لي يا أخي اسمح لي اني كون بين ايديك الحقيقه وانت من الناس الذين نحبهم في الله, الله وبلغك محبة أولادي الحقيقة اللي قلت لهم طالع مع اسعد العمري قالوا لي اولادي بلغهم محبتي الله عنا وعن اسلام كل خير ولك الله هذا بفسخ الساعه ندنا نتقرقش دي لي إنها تزعد شوي <تصفيق> <الوقت>. <تصفيق> أيوة. تقول لي شيخ سليمان الميلاد ماذا كان؟ والله الميلاد لا ما تهرب لكن أنا أذكر أنه يعني قبل أزمة الخليج أنا كنت موجود. قبل أزمة الخليج وبعد الحرب العالمية الثانية كنت موجود. فالمشاهد الكريم عاد يختار العمر ما بين أزمة الخليج الله لا يعيد الشرع المسلمين <تصفيق> وما بين الحرب العالمية الثانية التي وضعت أزارها عام 1949 والله العربية آسفة 46 أنا ممكن أعطيك في السبعين تقريبا يا شخص في السبعين نجاسي الآن حاضر, حاضر حرب هتلر الله يتصغير <تصفيق> هذا تقول بعد الحرب لا لا الغربية. أنا حقيقة يعني ما بين الأربعين والخمسين لا لا لا عمري لا لا ما بين الأربعين والخمسين يعني هذا العمر التقريبي ولو قلت عمري حقيقة ما في شيء <تصفيق> طالبين الناس يحبون يخفون أعمارهم صحيح يا شيخ سليمان كيفك مع رمضان يعني الحقيقة ما شاء الله عليك أنا وانا أتصل عليك سواء السنة هذه الماضية اللي <تصفيق> قبلها أساس بعض البرامج يعني ما تكاد تجلس أبداً أتصل عليك اليوم تقول لي والله أنا في قطر أتصل عليك بكرة تقول لي والله أنا في الكويت أتصل عليك بعد بكرة تقول أنا والله في مدروين أسأل الله يا أخي سمي فإن الله نجعله آمين بشكل يومي الحقيقة يعني فكيف تقضي شهر رمضان يعني شهر رمضان شهر الأسرة واللمة والعلاقات والله الاستماعية والله هو لا شكل الأسرة لا شكل لهم حق لكن زم مقدرين الظرف يعني رمضان سوق قام ثم انفض ربح فيه من ربح وخسر من فيه خسر. شوف التجار إذا شهر رمضان بالقبر رمضان بربعي أيام خمس أيام. مثلا خذ على سبيل مثال تجار المواد الغذائية. كيف الدعاية عندهم؟ ما هي قوية؟ جدا وما تكرر وتلقى الواحد ماسك لي كاس كأس الدعاية. أوه. صح يسوي إما يشرب عصير كذا ولا عصير كذا. احنا ما بيسوي لهم دعاية. لكن مشروباتهم المفضلة وأكلات بل هي نفسها تحييك بقدوم رمضان. معنى هذا أن تجارا الدنيا وأهل الدنيا وهذا لا يعب فيهم وهذا من حقهم. كذلك التجارة الأخرى وبضاعة الأخرى ينبغي الذين يسوقونها أن يشهدوا لجأت المسائل مواسم، كما هو موسم مثلاً لو تجيني في الحج مثلاً وتسألني ما أقول لك والله كنت في قطر كنت في الدوحة كنت في قطر في الدوحة ولا في أبوظبي في الإمارات ولا في في البحرية ما أقول لك الكلام يمكن دقيت علي أيام رمضان يوم كنت أيام الحج يوم تبغوني تذكر نعم. في آخر أيام الحج نعم. كل تواجدي من شهر من تقريباً نص ذي القعدة إلى آخر ذي الحجة وين وين كنت تواجدي؟ يعني في مكة في مكة حتى أنت حتى قناة مجد أعرف أنها قناة الرسالة تنتقل وقناة المجد كل القنوات تنتقل إلى مكة. صحيح. فأنا تجد تواجدي في مكة ليش؟ لأنه جاء الموسم والموسم ليس في قطر وبحرين ورمارات الموسم في مكة. صحيح. لكن في رمضان كل الدول الإسلامية حتى والله إني مستحي من هالأرض وأعتذر لهم على وام باجرا لأن كانوا يبغوني وألحو وأهل عمان في مسقط بس ما قدرت يعني كل ما قلاني قلت والله إخواني إني مضغوط مضغوط مضغوط أصب رأسي رمدي ولا كوزي. على <تصفيق> <تصفيق> الأرض تقول رأسي رمسف. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أي نعم رمسف على الأرض نعم بسم الله. الحمد <تصفيق> لله في الشركة يعني الأمور مع الأهل زينه ويقدرون هذا الظرف ولكن مو كل الشهر يعني غالب أن لو رحت يوم من بكرة حاول أجي أفطر عندهم لأن الطيران الحمد لله تيسر مثل يوم يوم قلت لي أنت تيجي بدري اليوم وشو؟ السبت وعندي موعد شيخي وتاج راسي إبراهيم وبعبات بعد ما نخلص من الحلقة فقلت له أشخي إبراهيم لي يومين مسافر ما فطرت عندها لي أنا بفطر ومشي ولا قال لي دعاني قال حتى أنا معزوم مدعو لكن ممكن أعترف بس إنك تشرفه قلت والله يا شيخ عذرني الإفطار لأني غدا يمكن بعد سافر للمنطقة الحجاز إن الله لي موعد مع بعض المسؤولين هذا اللي يخليني إني أحاول مثلا يوم أفطر مع الأهل ويوم سافر قدر المستطاع وإذا عاد حازم الأمر على قول العوام عندنا حزم الكلاب ووجتني دعوة رسمية مثل قبل كم يوم أحد الشيوخ قالوا لازم نبيك معنا في فطور فأضطرني يعني سويت تدبيلا يعني ثلاث أيام أربع أيام طيب شخص ليمان يعني طالما أنك كثير الأسفار رمضان ما يفرق معك غيره يعني والأيام العادية لا والله الحمد لله بشرك يعني, لا يعني لأنني أصلا أنا من قبل من قبل كنت كداد ما ادري تعرف كداد يا اسماعيل يعني راعي خط طويل خط يعني ترزق الله يعني من عام 1403 هجري أو لا والله قبل يمكن اثنين وانا من قبل كنت مع أخوي الله يرحمه محمد فعلمني على السفر وتحميل البضائع فبعدها صارت هذه طريقتي اشيل بضائع من جده ابيعه في القصيم ابيعه في الرياض وأذكر ما يعني قبل قبل لا أتزوج ما قد جالي رمضان وانا في البلد يعيان رمضان وانا في حفيف بين مكه والمدينه نبي من مكة والقصيم واللي عنا رمضان وانا في عقد الصقور عن طريق المدينة واللي عنا رمضان وانا في طريق الدمام حول هناك القطيف وهل ك المنطقة نزل تمر ولا نزل شيء م. ما أذكر يعني قبل لا تزوج بعد ما تزوجت كذلك إحنا رزقية تعرف معي ونعيت وحمل بضائع وترزق الله ومن جدة وجد صحيح. ومن جدة وجد ولكن الآن اللي صار الصوم عندي طبيعي على قولهم مكلين إيزي <تصفيق> يعني سهل الحمد لله يعني ما أفطر ما أذكر أني صبرت حتى من أول أنا ما نبدأ كمطوع وشبابي وذكى على قولهم الشيخ لكن كنت تحاشى أني أفطر وحسفرت عارف الحمد لله في السيارة حتى ذاك الوقت ما كان في مكيفات في السيارة يعني صحيح. جمسي الأزرق وجمسي الأحمر جنز العنابي أنا كان عندي ثلاث سيارات أكد عليها فكانت ما فيها مكيفات مكيف حق النقزازة عجيب هوى طبعا أمرك أي شيء هذا اللون وهذا اللون هذه عوامل التعريه أي ولا أبي أي ولا هل مو بلوني يعني لو طلع لك من جوة القلون آخر هذي عمو عوامل التعري يعني في الطريق وفي البر الله, الله يحب <تصفح> بسم الله آه شيخ آه سليمان أنت طبعا أنا أود أعرف كم لديك من الأبناء والبنات ستة لصح وأربع بنات وولدين أربع ذكور أربعة ذكور نسيت أنا دوجي من السفر <تصفيق> أربع <تصفيق> أربعة, أربعة ناس واثنين ذكور لأن اللغة عربية قلت أولاد يشكركم الله وفي أولادكم للذكرى مثل حظنا سنين أنا توقتك ناسي عددهم لا لا لا لا لا, لا, لا عيالي حمد الله لكن مع السفر الشيخ أنا أرجو المشاهد الكريم يعذرن إنت من المسكوين كنت ما كنت عندكم في الرياض صحيح وبعدين ورحت القصيم القصيم الذي ذكرته هذه حقت الشيخ وقبل أمس وأنت ما أدري وين إيه في شو وقبل لا كنت في الدوحة ومرجعة البارح في الليل في الصالة حقت حيات. نعم. نعم. فأرجع من إشي هادني كر يا يعذرون لو أخطيت ولو شيء يعني. لا لا لا. لا يخلص. شخص ليمان ودنا نشوف صورة مع بعض. سمح. اشوفها ونعلق عليها إذا أتكرر. دiable. ما شاء الله. ما شاء وش الصورة شخص ليمان؟ هو دسم أي صن؟ ااا بنغلزي هذا ولدي. ما شاء الله <تصفيق> <تصفيق> <هذا> <تصفيق> ما بس أحلى مني. هذا ولدك من؟ عبد العزيز أكبر. عبد العزيز. تزوج الحمد لله العام الماضي. ما شاء الله هذا هذا يوم زواجه هذا يوم زواجه الحقيقة ما أدر من العريس أنت ولا هو لا لا هو المعرس ايه ما شاء الله بس غريبة هاي نشوف الصورة منور وتوه شاشاتكم ماني منور يمكن <تصفيق> اللمبات قوية إيه هذا ولد عديد صلاحه ايه ما شاء الله ما شاء الله الآن يحضر هنا في الرياضة ماجستير في هندسة إلكترونيات ما شاء الله الحمد لله العارف صرت جد ولا بعد وووالآن في طور تأليف كتاب ما شاء الله. تأليف كتاب بعنوان هذا الشبل من ذاك الأسد. يعني سلام. يقول يعني أبوي نتربيتني تربية طيبة هو أكتب كيف ربيتني. فقلت له ولادي لا تخلي كده اللغة العربية ذاك الشبل من ذاك الأسد خل حتى العوام يستفيدون. قالوا يسميه ما قلت هذا الحاشي من ذاك البعيد. <تصفيق> اسمي حلو لو ودي شق هذا قرني معنى الحقيقة أنا مش... هذا قرن تعرف أديب وكذا أنا سمعت نصيحة عندكم ما شاء الله طلع ظهر كان عندنا من ثلاث أيام أيوة فأديب يعني يصلح له إنه يقرر هل يؤلف يألف الكتاب هل ولا ما يؤلف طيب وش يحط صورة على الغلاف في الغ في الغ حاشي صغير مع أبوه البعيد ويحط يعني راكب على الأب البعير هو راكب الحاشي <تصفيق> لا عين أنا صرت جد غ兰د مدر جراند مدر غ兰د مدر ولا غ兰د مدر جد جدك جراند ماذر وجدة صرت جراند ماذر عن طريق ابنتي الله أصلاح ايه ما شاء الله عندها ثلاثة أولاد ثلاثة أولاد ذكور وإناث الحمد لله بدأنا نتوصل لعمرك الحقيقي على فكرة لا ألم متزوج صغير فيري فيري سمور. كل من هذا قال أنا متزوج. سيئة. لا صحيح والله لا من جد لازم أنا أقول ترى مو زي وخاصة إني أنا ما كنت أصلا طالب تركت الدراسة وبدأت أشتغل ترزق الله اه. فاستطعت أنحصل المال بسرعة الحقيقة الحمد لله يعني الله الناس والله ما أدري يوم الساعة 18 20 يوم صحيح وهذا الطبيعي اللي يتزوج صغير شخص صحيح. ما طبيعي يعني يعني يعني أكثر من شيخ أخو اللي نعرفهم ما شاء الله نعرف يعني من قريباتي ولا ودي أقول عشان لا تقول سبقونه بعيد تخاف هي الحقيقة <تصفيق> يعني شافت ما شاء الله بنتها وبنت بنتها وبنت بيت بنت بنتها وبنت بنت بنت بنت, بنت, بنت, بنت يعني غرند <تصفيق> مادر <تصفيق> ما شاء الله ما شاء الله, ما شاء الله, ما شاء الله ليش أنا تزوج الصغيرة عمرها 13 تزوجت والله أنا جدة الوالدة إلى فترة قريبة كانت على قيد الحياة جدة الوالدة أي, أي ما شاء الله لا هذه هذه جدة جدة جدة ما شاء الله وبعدين ترى حتى ضاعت العروس يعني يقال لا تقول إن هذول بناتك وذولا بنات بناتك بنات يخافون عليها أي أي وهذا ترى ما يكون كما قال ابن نقيم إنه في النساء والرجال عامة يعني عشان لا يفهم المجتمع المشاهدة الكريم لا من بعض النساء و الرجاسهم على قد يصل الستين اخ و ستين ما يبين عليك اي نعم صحيح جد و جد جد ولا يبين عليك مثلك ما شاء الله الله يتزافر هذا هم ضيبك الله يكرمك الشخص معاني <تصفيق> طيب نشوف صورة ثانية يا شخص سليمان خلونا نشوفها مع بعض من هذا الشخص شخص سليمان؟ اوه هذا شيخنا وتاج راسنا هذا الشيخ العائلة شيخ سليمان الجبلاء والنعم استاذ سليمان الصالح وانا سليمان عبد العزيز شاء الله هذا اكبر ما في العائلة صلى الله يمد بعمره على هذا عميد العائله عارف. اي عميد العائله أيه سليمان الله. الصالح فلان ويعتبر في يوم زواج لأسنى. الابن اي حضره الزواج وله جلسة كل بابه مفتوح كل المغرب وأنا غالبا كل أسبوع اسبوعين ثلاثة اجي الحمد لله شاء, شاء الله يعتبر شيخنا وتاج راسنا ونسال الله ان يمد بعمره بصحه وعافيه اللهم امين استاذنك في اتصال الشيخ سليمان و... طيب يبدو لي قطع الخط كان معنا لأخ محمد من الإمارات ما شاء الله نعم فلا نعم. بأس نعم. طيب الشيخ سليمان خليني أسألك عن عن عن أولادتك كانت ولاده نوعا ما غريبة أي أنت نعم. كنت توأم ولدت أنت وأخوك ناصر. ناصر الحقيقة فعلا لي تقولي أولادتك غريبة <تصفيق> وحتى الحمود الله ده يعلق عليه إذا جاء يقدم حاله يقول هذا يعني إنسان غريب لأن كل الناس كل المولودين ملوك وامراء ورؤساء رؤساء أوروبا وأمريكا وبريطانيا وملوك السعودية يلدون ثلاثة طبيعية نعم. يطلع كذا طوالي يشيلونه ويطقطبون ظهره ويدلدونه معروف نعم. أنا لا طلعت مكيس صور الطفل مكيس ملفوف بغلاف حتى عمتي الله رحمة كانت عمي تقول لي ترجع لي توفت رحمة شيلوني يحطوني في التنسة أي تلسة طبعاً في اللغة العربية هي الصحيفة ما كانوا يدرون أنكم توأم ما يدرون طلع يحسبون هذا كانوا كلا الوصف اللي يطلع معلول طلع ناصر وانت وعندنا ناصر بعدين كان حلو أبيضاني ما شاء الله وجميل عشان كده ما تبسرعة صقعوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بعين يقولون إنه ما تبسرعة وأنا يعني حطوني بس بعد وقت سمع خرفة شفت نكهة صحيفة إخوانا في مصر والمغرب العربي يعني نبينه من الصحيفة اللغة العربية تناك اللي ضع في أي فبعد وقتي تقول الوالد سمع كارفو خرفشة وش فيها جيبوه يوم فتحوه وابعتبت سبحان الله يعني عجيب الحقيقة يعني صاروا يتكلموا فيها في ذلك الوقت والحمد لله ولدت الله مني ولدته غريبا ونصلان يجعل هذا الغربة عاونا لنا على الله أمامي اتصال معين من البحرين تفضل نعم تفضل انت على سليمان معك يالا حياك الله السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته كيف حال الشيخ سليمان؟ عليكم السلام طب اهلا اهلا بحرين هذا يكلم الشيخ سليمان الجبيران انشد الله على حبكم يا البحرين تاج روسنا والله اسمعك يا شيخ عطنا مداخلتك الله يحفظك والله يا اخي انا احبك يا شيخ سليمان جبيلان وحنا نحبكم والله ما يحتاج الاسبوع اللي كنت عندكم والله نتابع كل برامجك يا شيخ الله يجزاك الله يكرمك والله يجزاكم معنا يا البحرين لا حكومة ولا شعب نعمل الحكومة ونعمل الشعب والله حبيت أبارك لك بالشهر المبارك جزاك الله خير وأحبك وأحب النكثة تقولهم يا شيخ أحبك الله الذي أحببتني الله يجعلك من أحبابك إمين. الله يطول عمرك ويحفظك يا شيخ سلمونا على أحبابنا في البحرين كلهم عاد المعاودة شك... والأخوان كلهم شكرا جزيلا يا أخي معين شكرا لاتصالك شكراً. وأدار البحرية مشت ما شاء الله كنت عندهم أسبوع لي راح. ثالث يوم في رمضان كنت عندهم. كنت عندهم. إيه كان عندهم مهرجان كبير حضرنا. ما شاء الله. شخص سليمان واضح يعني إن الطفولة ما كانت يعني طفولة بسيطة وإنما يعني أكيد كانت طفولة يعني تخللها شيء من شي من الصعاب. شيء من الآلام. الوالد يتوفى الله يرحمه وأنا ابن خمس سنوات. خمس سنوات. مدري خمسة وأربع. يعني ولذلك كانت دعوتي الآن في كبري اللهم فق إني فقدت أبي وأنا صغير فرزقني بر أمي وأنا كبير اللهم أم فكنت حريصة حقيقة أن أرضي أمي بقدر المستطاع وكنت تاجر وأنا صغير كنت تربيتي الأولى وعيشتي الأولى في مكة المكرمة نعم عشت مع هنا الحجازة على المكة ولذلك بعض الأخوة يقول لي شخيطة كنا في الجنة يقول لي واحد حجازة صديقين لي من هنا في مكة إيش تتمنى قلت والله أني يتمنى أن تعود أيام الطفولة في مكة الله. يعني سنة التاسعة والعاشرة أنا في رمضان كنت أضع كرويتا وضع قدر حق بليلة تعرف البليلة نعم يسمون أهل الإمارات نخي أيه. نخي يسمونه فكنت أقول بليلة بليلة وبيعتوت يعني كنت من نعومة أكفالي البليلة أنه هو الحمص إيه الحمص يطلق وشرش وأهل الأهل مكة يعرفوا تشرشوا وطبطاب الجنة وحلاوه مطه <تصفيق> كل هذه حيارفون أهل مكة فكنت أبيع وأنا صغير يعني اعتبر في ذاك الوقت صالح كامل حق مكة ما شاء الله صالح مكة كامل تاج معروف الله يبارك له في رزقه و رجل أعمال المعروف أنا مثلك كنت بس صالح كامل صغير صالح كامل جبيلان نعم فكديت وكدحت وحاولت و عين الأم بخدر المستطاع مستطاع الحقيقة و صار هذا خير لي أنا حقيقة رب و تعالى على قلوم المرج له و الخشونة لذلك صرت أحمل بضائع و الدين القصيم و سوق زيارة و أنا موصل عمري 17 سنة أو 16 سنة الله. تصور من مكة القصيم ألف كيلو. الله. وهذا ما تربى عليه غيرنا من الأجيال يعني الألف كان على جيلنا كانوا مثل كذا كان يشتغلوا ويكد وأرجع شبابنا اللي يشوفون الآن إنه يصير زي كذا يعني ما يصير واحد عمره 18-19 تسعة عشر ما يعرف شيء لا صر رجال قوي لأن القاعدة تقول من جد إيش وجد ومن زرع حصد ومن صار على الدرب وصل وليس العمر هو التحديد في عقلية الرجل وهذه مهمة يا شيخ تذكر عمر من الخطاب عندما قال الرجل ثكيلتك أمك تقدم تقدم ليش لأنه كان صغير لكنه كان ذو فطنة جاء عمر مارف اللي في الشارع كله شرد ولا هاربين هذا وقف الحالة. أتعجب عمر قال وراك ما شردت مع أصحابك هم كلهم صغار وصغير كل أيام يرمنين ليست الطريق ضيقة فوسح لك ولم أعمل ذنب أخافك. وقال يعني أثنى عليه هذي اللي ينبغي إنه يتعلم إنسان المرجل هو الخشونة من الصغر. إحنا تربين على التربية ونسأل الله أن يجزي أمنا بأحسن جزاء. الله ثم الوالدة لا أنا ولا أخو يوسف لأنه كان بسني أكبر مني بسنة, بسنة ولا أخو عبد الرحمن. ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه جزاه الله عنكم الخير الله معه أخذ أيضاً الاتصال إذا تكرر أخوي نواف من الرياض تفضل السلام عليكم عليكم السلام الله يبارك كيف العام أنتم بخير وأنت بخير حياك الله عندي سؤال للشيخ وعندي عتاب على الشيخ تفضل السوال عندي الوالدة أنا يتيم عندي الوالدة يعني أحاول إضرها بشدة طرق لكنها بعض الأحيان من النوع العصبي نعم بالحيان الواحد ممكن يعني تنرفز أو تسيبه بعض العصبية فتخرج بعض الأحيان مني يعني تصرف أندم عليه فيما بعد نعم هذا السؤال يعني أريد توجيه منكم حوالكم الله أولا أحلم سبحان الله ومع. عند العتاب ضع الصوت. ما اسمعنيش يقوله وما اسمع. يلا كمل أخوينا واقف. لا أقولك أنا معلم خارج منطقة الرياض وفي مناطق ناعية. من عتاب على. ن من عتاب على. الفضلة. ليش ما يجرؤون على المناطق وهموم بدعوة ووهموم توجيه الشباب اللي في المناطق الناعية هذه. صحيح صحيح. <تصفيق> والله خير الشيخ وصراحة تسامح الشيخ وجماله صراحة يصعد على الحلقة نك. يا سلام شكرا أخي نواف ما فهمت في قول يقول ابتسامتك وجرح لك يضفي أحزك على الحلقة والله الوالداء الحقيقي قد دا يحرجني دائما تقول أنت حلو وأنت حلو وانصدقت أم, أم إيه طبعا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هو شي قدر أنا ما فهمعت سألة أنا بعطيك سألة إن شاء الله <تصفيق> بعد شوي <تصفيق> شيخ سليمان وأنت في الصغر كنت يعني تمارس كرة القدم يبدولي وكنت متقدم في هذا كنا في نادي العاصب البيضاء وكان مدربنا الله يوفقه يجزا عننا خير فيصل بن ظافر القحطاني وربانا حقيقة تربية طيبة في النادي لأن أحسن ما كان يربينا عليه أنه إذا جاء وقت الصلاة ذن المغرب وحنا في منطقة عزيزية لا ما شاء الله كل الأعمال كانت هناك الملاعب من يوم يؤذن المغرب طوال يصفر تجد كل الشباب يعني اللعب لكن وقت الصلاة صلاة حنا أول ما يقل... الآن صرنا أول ما يبدأ نقول يلا الهدف بهدفين. إيه يقول المغرب عشرة. يقول المغرب عشرة. أيوة فالحمد و... لله. فقل... يعني لو استمريت في ذاك الوقت ذاك الوقت طبعًا أيام بليه معروف بليه كان هو بطل العالم وياهم كيمبس حق الأرجنتين. لو نعم. استمريت كان... كنت بليه السعودي يعني. عجيب. اي لأن كانت كل أجوالي دبل كيه. فكنت لاعب يعني حتى يعرفوني حقيقة لكن عاد الله أني ما استمر ولا هو حكمة صراحة عارف <تصفيق> خلينا أستاذ أنك سليمان في فاصل ونرجع دي. نكمل حوارنا إذا <تصفيق> تكرم <تصفيق> <تصفيق> كنوا معنا بعد هذا الفاصل <تصفيق> اهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى ضيف اللقاء هو الشيخ سليمان الجبيلان الداعية المعروف هيا كان الشيخ سليمان الله يحيك جزاك الله مرحبا أنا حقيقة تفاجأت حقيقه ما شاء الله صوتك جميل والله الحمد لله أنا كنت انشد في مدرسه بالإنجليزي ما شاء الله اي صوت يعني بالله دل... انا اي بي سي دي لا لا تمورو تمورو نوت دي لي زي بيبل يعني على طماسه وحركات <صحيح> والشباب ما شاء الله معي شغالين ما شاء الله برضه <صحيح> احنا نبغى اشوف لك مقطع نشوف هذه الموهبة كيف ماذا طلعت والله ما ادري خلونا نشوف الفيديو ما شاء الله لا يا ربي تديني مني على قد حالي ويا ربي تديني مني على قد حالي <تصفيق> يا ربي تديني مني على قد حالي تبرش فراشي وتطبخ غدايا تبرش فراشي أوه هذه يمكن لها ثلاثين سنة من ثلاثين سنة تقريبا أي زمان لازم الطريق كل ما سحذونه. تعرف يعني ننشد هيجن حق أمور اللي يسمونها ويلا ويلا غفر زلة معروف. طيب والله الداك بنيا لقد حالك ولا لسه. أي الحمد لله الحمد لله. هي هذه حقت الحارة يا ربي تديني بني على قد حالي تفرش فراشي وتطبغ غدايا. <تصفيق> يعني كانت حقت شاب عامر ردي ايام الطفولة. كان عندك شروط قبل الزواج وتحققت ولا الحمد لله إنسان إمرات نداء الدين وخلق الحمد لله حظيت بها إيش خفت يا مصري خريخريخريشريعة <تصفيق> الحمد لله وداعية وتلف دروس ومحاضرات وهذه نعمة من الله الحمد لله نجعلها عون على الطاعة آمين ودنا نشوف مقطع ثاني برضو شيخ إذا تكلم مقطع ثاني ونرجع لا لا إن شاء الله مش ليكم فضيحة تكفى لا لا هذه مرة <تصفيق> <تصفيق> شو اسمك محمد بس محمد؟ محمد خليفة. نعم. ونعم. ونعم. قل شكرا. شكرا. <تصفيق> طيب طيبة بسألك يا محمد متزوج؟ لا. ليش؟ ليش؟ أنا صغير. طيب صغير إن شاء الله تزوج بعد 20 سنة قل إن شاء الله. إن شاء الله. زكاة. طيب أنصح الشباب، هو بعطيك جائز أنصحهم من قلبك الشباب. مثل التو الشيخ الخطيب الصغير سمعته، سمعته أبغيك تصير مثل أنصحهم. صلوا. صلوا. صوموا. صوموا. حجوا. حجوا. قل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لهم امشوا مع الطيبين. امشوا مع الطيبين. لا تمشون مع العرب جه المجززين. لا تمشون مع العراب جه امقززين لا تمشون مع العرب بجته المقززين ال... بجته المغززين سبحان الله غير تعال تعال هذه طلع عمرك 100 درهم تستاهل تشري خمسة همبرغر <تصفيق> هذا مهرجان ايه الشيخ ايه أحمد محمد بن راشد مهرجان الطوار في دبي كل سنة ما شاء الله تسويها سياح في دبي تحت مظلتها وعلى شرف سمو الشيخ أحمد محمد بن راشد هذا السنة العاشرة ما شاء الله شاركت فيه فرابع رمضان شاركت ما شاء الله ما شاء الله زين الله كل خير الإمارات يشكرون امين على هذا النشاط المبارك الحقيقة أنت شيخ على كثرة الأسفار اللي سافرتها وكذا ومنها أوروبا رحت أوروبا وغيرها وأمريكا بريطانيا يعني ثلثين العالم تقريبا حدث تجيد اللغة؟ ها فنداف يعني بطنك يوجعني اي نعم اي هافا يعني كذا مقلوبة أيام هانغري أيام بيرس عطشان أيون تصليب يعني الشيئة المهمة في الحياة طيب لو صارت عليك وكنت تموت لن اطرح فيها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لكن لما تروح هناك ويعني للدعوة وكذا ما تحتاج إلى <لأمترجم> لا غالبا اللي, الشباب اللي استقبلونا الشباب اللي يدرسون عند آخر روحه لبريطانيا قبل رمضان يستقبلون الشباب يكونوا معنا حتى أيه. أنا الحمد لله يتحرك عندي قريحة الإنجليزة اللي كانت منتوسطة نعم فمع المحادثات حتى هم يستغلون يقول إن شاء الله يبقى ليز والله هذه القريحة القديمة فأتكلم الحمد لله بقدر المستطاع، وإذا صح تجنا محاضرة وكلمة وكذا وترجمة مثل قبل أمس كانت في بنك مصرف قطر الإسلامي قبل نعم. كم ليلة وكان في إخوة غير ناطقين بالعربية فكان حد الإخوة يترجم لهم يشوفون القاعة كلها تضحك أيه. وهم يقولون فاني، وانت بنضحك مثلكم. فأي ترجم لهم النكت ويضحكون صح خلينا نشوف مقطع ثالث الشخص اللي ما يذاكر يلا انستر يلا انستر اللي ما ذاكر المقاطع نشوف مع بعض الله يستر يا مرحبا عدد ما الدرع انساب وامطر السحاب صح امان جده يا مرحبا يا مرحبا نوره قدمنا هذا عامل تعارف كيف قلنا ما خطط الكهرباء لا لا يقول يا ما يقول هذا عدد ما رأت درهم السام وانبر السحر أمان الجنوب مرحباً لابد جعل مع درهم صغير أولوك حباب منبخ بول جهازير مرحباً لابد بريطانيا هذا في بريطانيا في إكس فورج طلاب إكس فورج زهمهم خير وبنفس نعم. زيك أيها ما غيرها طبعاً ما تغير هيئة نرتديها لتميزنا مع تحيات العجلة نقولون <تصفيق> كذا بالدعاية لكن أحياناً الواحد ما أده يعني لا ما في شيء طبعا اللباس الشرع أنا سألت من عثمينة عام الف وتسعمية وتقريباً أربعة وتسعين يعني باللغة عربية أربعة وتسعين بعد تسعمية والألف نعم فقلت لي الشيخ اخترى يعني بعض الناس يعتب علينا وكذا فما حكم اللباس؟ قالوا لي بس كرافيتا والباسودة. قال له شرعان جاهز ما في شيء. قلت له البس هذا اللباس ما في شيء؟ لأنه حكمه في ال في الأشريعة لباحة. نعم. حتى بعض الناس يحرم الكرافيتا. يقول تشبه الصليب. إيه. وسألت من عثميين كذا مو صحيح؟ لأنه العلماء ترى هم اللي يأصلون للناس. صحيح. لأن بعض الناس دليله كتابه ومن كان دليله كتابه فخاطوا أكثر من صواري. صحيح. صحيح ما نفعنا بعد الله سبحانه وتعالى من ذاك التاريخ الى الآن إلى ان توفى الله رحمه الشيخ نعيمين ألف والشيخ كان دائم خط صاخم معه أعطني تقمو البيت الخاص فيه وأسأله وهذا اللي نفعني بعد مم. الله في الدعوة إليه كان لك موقف شيخ سليمان وانت في أحد المصاعد مع شخص مصري ايه المصريين يا أخي أنا أحب المصريين حقا مشفد الله على حبها المصر يعني ناس الدولة الأقل دولة في العالم انتحار ترى مصر انتحار اه. أنا سوي دراسة عن انتحار وكان عندي محاضرة رسمية وحاولت أبحث فوجدت أن أقل يعني لا السعودية ولا الإمارات ودول العالم الإسلامي في العالم كله شوف أقل نسبة تحارف مصر تدري السبب إسمعين ليش؟ ويش السبب تعرف؟ لا أنا نروحهم الطيب شعب مفرفش عيش أيامك عيش لعليك خلي شبابك يفرح فيك عيش ويتهنى تبقى الدنيا تصبح جنة بس ما في يرقصني قدع هذا يقول له مخروح <تصفيق> الله عزكم خير أنا يقول رقصني قدع أقول له صليبي يا قدع <تصفيق> شعب فرفوشي ايه؟ ايه؟ أخذ الاتصال وناخذ الموقف الشيء سليمك أخوي مشعل أهلا وسهلا حياكم الله أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا حياك الله. إن صحت معي. الله يرعاك الحمد لله رب العالمين. الله يبارك لك في جهودك على هالبرامج البرنامج المبارك. ويا الله إنك صادق. الله يجزاك خير. ما شاء الله تبارك. الله الله, الله. الله يزيدك م. م. وياك الله يحفظك يا رب. أنا ما ماك الحقيقة هو عبد العزيز. سام. أعلم اللي هو لا يحب الثلا والمدح. <تصفيق> لكن حنا حقيقة مشكلتنا إنه ننتظر حتى يموت الإنسان ثم نبدأ نخرج مراقبه ونخرج كتبه ونخرج لكن علمي عبد العزيز أنا أقول يعني هذا الرجل أنا يعني معرفتي وياه كانت قليلة لكن حقيقة أحبه وحب أنجمنه هو من الأخوة مع الشيخ صالح حمودي من الأخوة الذين يعني يعني أتعبون حقيقة ونحن نتنقل في الدعوة هنا وهنا لكن يعني على كل لسان نجد يعني ذكرهم عند الشيبة عند الكبار عند الصغار عند الـ الـ الـ النساء مواجهة. الله مواجهة. تبارك مواجهة. الله مواجهة. يعني مواجهة. حتى تو الشيخ سليمان راح من عندهم عندنا محاضرة فيقولون في تلمون على الشيخ أبو عبد العزيز هذا أنا أقول يعني أنا أقول الشيخ سليمان وشيخ صالح حمودي وأيضا أبو عبد الرحمن الشيخ محمد العريفي هؤلاء حقيقة أنا أنا يعني أدين الله عز وجل إنهم من يشتري رحمة الله عز وجل يشتري رحمة الله في ابتساماتهم في, في في في في تحملهم في في صبرهم على المشقة على البعد عن أبناءهم عن وطانهم صبرهم على على لوالحياة مما يعاني في الدعوة أيضا صبرهم على الآلام وما يقاسيه الداعية من من قد يكون مديون قد يكون مهموم قد يكون به تعب يعني لكن هذا هو النموذج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الأرض ويصبر على أداهم. أنا لسالك الحقيقة هي أن هذه النوعية من الدعاء مثال الشيخ الأمحور يعني حقيقة أنا أقوله يجب أن نعتني بهم يعني حتى الدولة يجب أن تعتني بهم يعني أليس هم خير من يمثل البلد في أخلاقهم وسلوكهم ومناقبهم أليسهم أفضل من مم ممن ينقل الصورة النموذج للمواطن الصالح القدوة فحقيقة يعني هذه الرسالة أنا أقول يجب أن أن يعتني بها لأنه يعني ننتظر حتى الشيخ يعني يأخذه الأجل ثم نقول كان عندنا الشيخ بدل في الدعوة الآن العناية به هي أفضل عناية مما يعتنى بـ بـ بـ يعني نموذج المواطن الصالح وأسأل الله أمين, أمين من علينا وعليكم آمين الله أمين من النيران آمين آمين الله يجعلنا خيرا مما تظنون الله يساك تير شكرا جزيلا لاتصالك يا شيخ مشعل الله يكرمك شيخ مشعل والحقيقة لفت انتباهي إلى جزية في غاية الهمية شيخ سليمان وهي القبول الله والحقيقة يعني ما شاء الله عليك يعني أنتو الشيخ صالح الحمودي وكذا يعني ما شاء الله الله وضع لكم القبول في كل مكان صار صار وسمع جعلنا. عنكم في كل مكان ولا يتذكرون في كل مكان إلا وعلى طول مباشرة يبتسم الجميع <تصفيق> يعني لذكركم هذا المشكلة أنا أي واحد سلم علي شوف يضحك سألت واحد مسؤول في الدولة شافني مطار الصنامالكية طول يضحك كنت ورح سماجر شفيني قالت ذكرت مقاطعك <تصفيق> <تصفيق> لا لا أنا ذلك أنا أقول للإخوة يعني الحقيقة ينبغي الإنسان أن يعيش ببساطتها الدنيا بسيطة فنعيش ببساطتها. صحيح. ليش الناس يعني كثير منهم يعني أنا ليش يوم قلت لك أيام الطفولة حلوة كنا في شعب عامر مكة حنا والخليفي والعبدري والحصري والزيز الحين نسموه العنجري والبدي ويا البخادلة والسروجي والطويل كنا في شعب عامر. أمانا 13-12 وصلنا 14 خمسة ما سمعنا واحد يوم قال أنا طفشان أنا زهقان. أقسم بالله. الآن كم شباب يقول طفشين زهقانين؟ يا كثر. واحد قبل كم يوم يقول يا شيخ طفشان من ثوب ثوب دا والله طفشان منه هو شو قلت له سبده. كل <تصفيق> بس مدله فضه بكل بس مدله. والله. لذلك الناس إذا عاشوا بهالبساطة تريحون. طبعاً سبب الهم اللي الآن في الناس إنه مكبرين الدنيا هي صغيرة. صور أنا ولا أنتوا الأخوة مصور وش اسمهم مصورين ذولا وش أخونات السوداني محمد وخالد. محمد السوداني. كم مقاسك محمد؟ 46؟ مقاسك كم؟ مقاس رجولك كم؟ 43؟ لو يلبس جزمة أجهزة كرمك الله المجلس 42 ما تتعبك يا محمد؟ تمشي تفتحت تقرج لك حمرة. لو يلبس 44 وأربعين ما كنشوي لازم 43 الدنيا أعطيها مقاسة إرتاح. لا. سود على مقاسة تتعب. صحيح. نرجع للموقف الشيخ سليمان اللي في المصعد. الموقف <تصفيق> المصري إن ركبتنا الدكتور خالد دايل حسب من قعود وزارة الصحة كان في موضوع الخال عيالي. زئ زو... اخو محمد عبد العزيز نعم. فتح كبنا ولا هذا مصري بكرفته اصلا زيك يا باش مهندس كيف حالك متزوج قال لا والله قلت ادعي لك بالزواج قال والله ادعي لي قلت الله يوفقك تزوج الصالحه قال أمين قلت طيبه قال أمين قلت كويسه قال أمين قلت حلوة زي قال لا انت بتدعي علي استحي يا اخوي ما انا حلو قال لا والله أنت باخذ نفسك مقلب أنا مش حتزوج كان حتزيك قلت يا اخي شيء مني قال وصل يا اخي أنت روح شوف المراة وتشعرك تشك الله غيري يوم فري فري فري سوري وصرت عقب معاد الواحد من الزواج لا لا انت غير الزواج بس لا تقول تشبه عاد المجام اللي بشوف يعني جاء مني يعني المدرات في الشريعة جائزة لكن عاد المصاري اخوانا الحمد لله انا اللي يوافق معهم حلو لأن من عام تقريبا اثنين ثلاثة يمكن ستة ثمانية نصايح في مصر حقيقة فاستفدت منهم والله مثل ما قلت لك البساطة والضحك وترون تلقي الشاي يعني أنا قد حال إنسان في بيته في بيت متواضع جدا وأكله بسيطه يعني يعتبر يحط من تحت صف الفقراءات يقول حق يقول لك رده يا ابني رده أي والله هذا ترى هذا آه. هذا قورع سلم يا باهر يا بهر إرضاء بما قسم الله لك تكون أغنى الناس الله الرضا مو سهلة أي والله الشيخ سليمان حنا بنروح الفاصل آخر بعد آه. هذا الفاصل نبغى نتحدث عن الحادثة اللي حصلت معك خلال أربعة أيام الخمسين يوماً ويحدثها تفتيلاً يعني تفوق السبع مائة ألف ريال أي نعم. يعني إلى أن كل ما نشوف الحساب يطلعون الناس جداً مبلغ عالي الحقيقة أم. فنتحدث عن تفاصيله بعد الفاصل شكراً كنوا معنا بعد هذا الفاصل. حياكم الله مجددا أيونيخ ولا خوات ضيفي في هذا اللقاء الشيخ سليمان الجبيلان الداعي المعروف حياك الله الشيخ سليمان حياك الله أهلا وسهلا الله يكرمك الشيخ سليمان أنت يعني لمحاولة اختلاس كانت يعني نتكلم عن مئة يعني قرابة منظم قرابة المئة ونصف مئة ألف ونصف دولار تقريبا معين المبلغ اللي تقريبا أن أخذ منك عن طريق يعني بعض الأشخاص العابين أولاً والله يا أخي سبحان الله أنا وجهة نظري أن الإنسان ينظر للناس بعين طبعاً أنا كما قلت لك من يوم كنت صغير عمري خمس سنين ما أذكر كانت العجازة اللي في مكة في شعب آمر يرسلونا يعطونا مثل نصرياء نشرينهم شيء فإذا بيقى ولا قرشين الحرم طبعاً ما تسأل نقول يا خالة فوذي بيقى قرش تقول ليه ولي تكتبقى قرشين خلي يا أبوي خلي يا أبني تعرف حيك أنا في جزائريين وليبيين. ذاك الوقت وكان في منهم البلد فرجع القرش والقرشين فما تعودت من صغري حتى الآن قربت تعديت الأربعين أنني الحمد لله أخذت قرش لأحد من الناس فصدنا الناس بعينيش بعين طبيعي هذا أول نعم. ثانيا أخواني مشاهدين في الإمارات في السعودية في أي دولة في العالم وخوصا أخواني مقيمين في السعودية وأهل البلد ينبغي أن يحذروا حذر كامل من قضية الاتصالات فتصار. هذه تقنية حديثة تقنية حديثة مفيدة الجوالات والانترنت جدا مفيدة صح لكن أنا ما ضرني فيها القضية لهالجوال، <تصفيق> وعلى اللي الكاتب اللي كذب في الجرايد أحدها كترى قادرة طيبة الشخص لمن الزايدة سلبته ما يزيد عن نص مليون ريال، <تصفيق> أنا كنت طالع من بيت مسافر يوم الربوع وشيف اختار الوقت الحساس يوم الربوع الساعة ثلاثة إن البنك صك ثلاثة روبه تقريباً، فقال ما تصل عليه تصل على زوجتي وهذا المصيبة الطامة الكبرى كيف <تصفيق> هذا البنك رب. الذي لن نسميه احتراما له ولأنه سيتعاون معنا إن شاء الله في إرجاع ما ذهب، ها؟ كيف يتصل على زوجتي؟ وزوجتي تيمو عمدي يتزال الله خير رقم حسابها فيه الرقم الجوال اللي مو باسمها باسم ولدختها عبد الرحمن صور يعني تصل عليها الأخت أمل عقلة بنت محمد العقلة قال نعم قال معاك البنك الفلاني تحديث معلومات قالت والله أنا زوجي بجنب يكلم زوجي أخت جوالها قال انت زوجي أستاذ أنت قلتها أخو كسيمي قال الشيخ سليمان جبلاح نبي نحدث معلومات عجيب قلب علي أنا قلت له أنا مشغول وبل طلع لك أنتك على جوالي بكل بساطة وبكل يعني طيبة مني قلت بجوالي جوالي خمسة صفر خمسة مليار مأربوئين مية ثمان وأربعين أعطيتك جوالي وطلعت ودق عي طوالي من رقم ثابت من الرياض صفر واحد قال لي تكفى ما قال لي تكفى معك أنت العميل التميز وحطيني الشركة لك خاص والحقيقة نعرف أن إنك مشغول وبكرة وس وس تعتل كل بطاقة رت لأن اليوم ربوع لازم تحدث أنا ما أقدر يا أخوي شلون حدث لأن عندي صفر وما أش كطل قطله بروح قال خلاص احنا بنساعدك ليش اتصلت انا مخليني لك الشركة ذا كل امثالك قال لي التميز لكن انا لك خاص انا كنت عامل تميز قلت سم عطيك كل شيء والله لو بقر رقم الفنيله اللي لابس اعطيه انا طيبه نعم اعطيته لا كل شيء حتى يقول احد اخوي لمنى يقول له هالدرجه يا اخوي واحد من اهل البنك نفسه يقول لي قبل هذا اشهور انه صارت نفس الطريقه واختلس من 3000 وانت تذكر قلت لي يا اخوي اسمعي قلت له ما قلت لي من من اختلس منكم من الوالد أبوك أنا من الوالد بنفس الطريقة يعني اتصلوا عليه وقالوا إن فيه عندك حساب مجمد ولازم تفعل الحساب وما أدري إيش الوالد و... عنده إيش وش دراهم وش دراهم إن عند الوالد حساب أنا و... أحلب الله وأنا على هون مباشر اتق الله البنوك دي تتق الله أنا ما أتته أحد لأني على هون مباشرة لكن أقول هناك من يخترق صح لهم صح صحيح قد أكون أنا موظف بنك كذا وكذا بنك على قولهم زيد عبيد مثلا نعم صح في بنك زيدو عبيد دخلت بنك زيدو عبيد وقعدت عنده خمس سنوات وطلعت هآ هذا ممكن يعطي معلومات ممكن يعطي نسمع العمر كذا ونسمع جبان رجل مشغول ومباطي عنده أرصد عنده وعنده عنده فاختلاف الطريقة فوجئت رحت الإمارات طبعا الكلام ذا قبل رمضان يومين ثلاثة تقريبا وربعة رحت كان عندي محاضرة في في قطر ثم طرت وقفت سيارتي رايح على طريق البر وقفت السيارة في وطرت وطلت ثم انطلت من دبي للبحرين ثم درت من البحرين للقى الدوحة وخذت سيارة وجيت خام السادس رمضان جيت وكم حتى إن نعمة الله كانوا إخوة في الرياض وكذا وحريم وناس طيبين من أهل البلد هنا عندكم ناس يريدون يبدلون يفقون معي قروش حطيتها كلها فلوس ناس يعني لا كنت بحطها شوف رحمة الله كنت بحطها في الحساب بس قلت يوم عبد العزيز سارجاني اتصال من أحد الشيوخ في الإمارات يبي يأخذون عمره قال ودينا تصاحب لأنه مستقاي لي شباب من الشيوخ الأسرة الحاكم هناك وفعلا ركبت الطيارة رحت المكسي خذت عمره وخلت الفلوس بعد نعمة من الله قليتها عند زوجتي حطتها عند أهلا الشاهد إنه تفاجأت يوم جيت اليوم الثاني خلص العمر محد الشيوخ وكتبت شيك الحجوان العمر نحن نودي عمال عمرنا حساب الأجر عند الله نوديهم من نعنيز المكه نود من قاليه ومن الوافدين العماله اللي ما يستطيعون أن يسأله في العمر ميتين مية وثمانين ريال وشهر كتبت الشيك زاهم عليه من البنك الشخص لي ليه ما حساب ميغطني كتنعم قال حساب ميغطت اخوي حرب حسابي أنا. حساب الحج حق العام زاد مبلغ تقريبا فوق ميتين ألف وسألت خل للسنة الجاية هذا السنة الجاية العام الحمد لله حتجنا ألف سبعين الحمد لله رب العالم فحطيتها يدي من البنك دق الرجال قال فلان اسمه موجود رباعي أوه ومن عيال يعني معروفين يعني بعض القبائل المعروف في البلد والثاني والثالث والرابع مئة ألف مئة ألف خمس ألف ايه وانا بحياتي كله ما قد استعملت الانترنت ولا قد حوضوا الانترنت ولا حمزوا بالآلة وهذه مسؤولية، تعتقد أن هذه البنوك الموجودة في المملكة أن لا مسؤولية كيف رجل مثلي ما يستعمل الإنترنت ولا خبر إنه يستعمل بنك الإنترنت طوال يتحول له المبالغ. الكثير. أي يعني مبالغ زي كذا تتحول بشكل يومي. مية ألف تنتباههم وبعدين مو سهل مية وبعدين الإخوة وافدين يعني صور سان وافد يحول حسابه 100 ألف. صحيح. هل يعقل هذا؟ صحيح. وافد منين له 100 ألف؟ صدق. وافد من الجسيه الكذا والجوال ودول تلك بعد احترام الإخوان المتواجدين في بلادنا. وأفاجر بحول ستمائة وسبعمائة حتى ما أدري والله من كثرة السحب قاعد يقرأ عليه حق عني نفسك يقرأ عليه يقرأ عليه يقرأ عليه ناظر وانصدمت الحقيقة أحسن مع ربي أهداني إليه أني قعدت على الكرسي لأن حتى حسابي أنا على قول المصريين إخوانا مصريين تعويشت العمر يعني أنا وشي بسبب بعض الوخ يقولوا والله الشيخ عنده قروش أنا حدي محلات في القصيم زين وشفت أنه إن الدك... الدك... كنت عبتني يدخلون إلى حريم وشباب معجبين أي شيخ معجبين وقعنا. في السوق قعدت استخير واستشير شورت بعض المشايخ الشيخ عبد الله الصايغ اللي عندي الله يمتعه من تلاميده بن سعد عمره فوق ال 80 نعم. قال المهم يمشي ورتهم عشان ما اطول عليك ناخذ اتصال الدكتور عصام في نفس الموضوع ويتحدث نعم دكتور طبعا. عصام السلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حياك دكتور عصام كلامك بخير. أهلا دكتور عصام. دكتور عصام الجبري ها؟ نعم الدكتور عصام, عصام الجبري. الدراسات العليا في جامعتهم القرى ما شاء الله. الله يحيكم. الأمين العام المجلس دكتور أنت سمعت الحادثة اللي حصلت لشيخ سليمان الجبيلان. يعني ومع الأسف الشديد إنه حصلت في مثل هذا الشهر الفضيل يعني ناس يعني لا تخشى يعني. لا ذمة ولا ضمير يعني ولا ولا أدنى من ذلك. نعم والله يا أخي سنحمر رحمه الحقيقة يعني الـ الـ الموضوع يعني يدمر فعلا أن يكون في هذا في هذا البلاد وفي هذا الشهر الحقيقة مثل هذا الموضوع ومع الشيخ فاضل مثل الشيخ سلمان جبيلان حقيقة يعني لك تتخيل يعني الشيخ الله يخليه عندنا في مكة يعني يبقى في ما يزيد على خمسمية نفس نفسي يوميا من جرا الحرم من الفقراء بالحرم. الله مسجدي يعني وحاكم مساجد تأخذ من نفس نفسها مركز مسجدي كمسجد مركزي ويأخذ منه الإفطار يعني إن شاء الله يعتني بالإفطار ويأتي إفطار فاخر والناس بتاكل من هذا الإفطار سبحان الله يعني هؤلاء القوم ما فكروا إنه سبحان الله هؤلاء الصائمين يمكن أن يدعو عليهم في ساعة الغروب 500 نفر يدعو في وقت الغروب عليهم والعيادة بالله شكون, شكون يعني ما لهم والعيادة بالله 500 شخص عندكم يا شيخ عصام يتم تفتيرو من خلال الشيخ سليمان من خلال الشيخ سليمان زلله خير هذه الثالث سنة نحن قا مع الشيخ زلله خير هو يتكفل ويتكفل يفطاره معدن يع يفطار ليه يفطارا عادية يفطار ما شاء الله في عند المطبخ وياه وبتبع تبع والسمبوسك والأشياء يعني والله أموره يعني إفطار مكمل يعني الناس تتهافت عليه ولذلك العدد ما شاء الله في زيادة هذا في الأيام العادية غير العشر لآخر عشر لآخر بيضاعف العدد لكن ره. يعني يعني زلله خير هذه هذه إفطار هذه وال والإقبال وهؤلاء الناس الذين يتمتعون بهذا إفطار بجوار مكة وسكان الحرم سبحان الله يعني حينما تأثر يقطع من هذا ممكن يكون في من هذه الأموال الناس الأيتام لفقراء لأرامين سبحان صحيح. الله فإن العبد الله إذا لم يخشى الله سبحانه وتعالى يتوقع منه العبد الله كل شيء سلام عليكم السلام إذا لم يحترم حرمة صحيح. الشهر ولم يحترموا حرمة المكان والبلد اللي هم عايشين فيه سبحان الله فهذه منصيبة كبيرة لكن صحيح. يعني إذا تسمح لي أنا من خلالي تخصصي كاقتصادي نعم. في الاقتصادي الإسلام يعني حقيقة أرى أن هناك هذه التل تنبه إلى قضية مهمة جدا تنبيه على مستوى الأفراد لا يقبل حقيقة أي مكالمة أو أي كلام أو أي وسيلة إلا أن يأخذ من البنك مباشرة ويأخذ من البنك مباشرة ويذهب بنفسه مباشرة. الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هذه تحتاج إلى أن نعيد النظر في النظام المعلوماتي الخاص بالمصارف. صحيح. صحيح. ينبغي أن تكون حقيقة <تصفيق> أن هناك وس وسائل أمان عالية جدا، وأن لا يسمح بتحويل هذه المبالغ الكبيرة في فترة وجيزة. يعني إذا شا إذا رأوا هذه الحركة السريعة في هذا الحساب ورأوا يعني كل أن كل قرار يمكن أن نضغطها إلكترونيا. أنا ما استعمل الإنترنت يا دكتور. أنا بحياتي حياتي ما استعملت إيه هذه هذه هذه مشكلة ثانية كمان يعني موضوع البنك يكون عمد عاجز إنك العميل فعلي فعلي الإنترنت يسوى لك كل شيء هذه قضية بعد أخطر وأخطر نعم وهذه قضية خطيرة فأنا حديثا أتمنى أتمنى أن بنوكنا راجع وضعها وأن تراجع دق دكتورة عشان الوقت إيه طيب شكرا جزيلا دكتور عصام على شيك. هذه المداخلة نبي بقى لدقيقتين نبغى نتكلم فيها مع الشيخ دكتور أنا عندك دفاتر شركات ما يتصلون عليك البنك يقولك تعال سيندفاذر ما يتصلون عليك يقولك تأخذ البطاقة صحيح. ليش ما يتصلون على كل عميل في المملكة في جمولة بالمملكة أو شمال المملكة وأتركني أنا لكن غير ضعف مساكين يا خوي. صحيح غير ما يدرون عن شيء يبص في البنك يبص ليش ما قالوا تعال ترى أنت بيقولك لا حاطي لك على الشاشة أحضر أيها العميل من تعطيه معلوماتك وإذا دخلت البطاقة أحضر الطيمو على كل حال المشكلة المعلومات طلعت م... تطلع من البنوك نفسها يعني في معلومات دقيقة ما تجي من نفس السامز زوجك ما برقمها هذاك قضية خطيرة جداً، يا شيخ وينبغي إنك يحط له حلقة ويجب ناس يدرس الوضع. صحيح. يعني أنا ترى على قولك السام معروف عرفوني، وبعض الإخوة قد يتعاطفون معي، لكن غير ضعيف مهمل ما يدرح عنه صحيح. وبعدين الأخوة مثل ما قلت لك يعني أنا بالنسبة لي الآن يوم يقول الأخوة الشيخ عنده عنده هذه تحوشة عمري يعني بعد دكاكيني والله يعلم إنه بتفرق للدعوة. أنا قست عمري على قمة الرسول 63 وستين سنة. بقي عمري 17-18 قلت خلاص. قال لي أحد المشاهد بحوس الدك محلات قلتي باعتقدت المحلات المبلغ. المبلغ حق المحلات وحطيت البنك قلت هذه أصرف على عيالي منها ثمانطعشر سنة قسمت كل سنة مثلاً أصرف أربعين ألف خمسين ألف لتكفيني الآن مشكلة راحت. أي والله. أنا عام ألف ومائة ثلاثة كان معي من أهل عنيزة واحد صدق لي اسم عبد الله السليم زي كذا رحت الجدة وكسر كذا أسرت قروش وهو ما حلوة غيره طيب قاعد عند السيارة يربط ويصيح. طيب الآن إيش الخطوات القادمة؟ يا الخطوات الأولى أنا, أنا مستعد أسوي دراما في قناة الرسالة الوضع اللي صار لي دراما مشه التمثيلي يوزع على جميع القنوات. لأن لأنه يقول لي أبو علي اليوم التركي تزخير مدير شرطة تعنيزة نايم مدير شرطة تعنيزة كنت عنده بس لوقتها مش قد يغلق قعدت معه فقلت له بعض الأمور يقص الأمن هو تزخير ساعدني رجل محترم وفعلا الشرطة تعاونت معي وما قصر شرطة تعنيزة وأرسلت للرياض وما زالوا في طور البحث لكن قول قضية تحتاج راسها أكثر تحتاج تنبيه أكثر أنا الآن متعطل عندي الناس يفطرون مثل ما قال الدكتور 14 مسجد مكة عندي عمالة الآن اليوم واليوم والله قبل لا أجيك وإني مصلي المغرب ما قلت تعال تفطر الرياض لا والله لا والله يشهد إني ما أفطرت في كله عشان العمالة صلوا معي المغرب والعصر ووقع لهم لأن ما يروحوا العمر اللي وقع لا مانة لا من عمرة أخونا إسلام مثلا ولا أخونا محمد لا. خان طيب أنت الآن شيخ من خلال يعني بما أنك معروف وهذه العملية حصلت مع كثير غير اختبار كثير نعم كثير نعم أعداد كبيرة جدا فأنا أقول الحقيقة هي فرصة يعني إن يعني الحمد لله أن خلينا أقول الحمد لله أنهم وقعوا في مثل الشيخ سليمان وعلاقاته فالعلي يعني هذه فرصة أنهم يقعوا ان شاء الله في شرع أعمالهم هما والعصابة وحتى لا والله يا أخي يقول يولدي أحمد أفضل عند أمي في مكة يقول والله يوب أنهم أخبيه والله يا أمي موضي جدت وطبعاً يتسرمه يا تدي عليهم دعا وعمتي مضاوع مرتن كبيرة عمرها التسعين وخالتي من ليلة عجائز ومن دون الفقرة في الحسن الحمد لله في جدة في الرياض في الدمام في الكويت كل من عين الفقر والمساكنين يدعون عليهم آه. أنا أشكرك شيف سليمان يبين حلقة ثانية الظاهر ما والله يبين لنا حلقة ثانية فعلا ما شبعنا من الجماهيرين حقيقة على الشاشة ما شبعنا منهم وأنا كنت أتكلم معك في الحب وما الحب يعني ونعرف ما أنك عدد. والله زين نختم العلقة بالحب في سؤال على الحب ترى والله في بس الوقت انتهى ما في سؤال لو سؤال واحد كم عندنا كم تعطونا وقت شباب ما فيش مرة؟ <تصفيق> سلسة سلسة الحب. إن شاء الله شخص سليمان أشكركم جزيلاً وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضكم خير آمين. وأن يعني يقع إن شاء الله هؤلاء المجرمين آمين. في الشرع مالهم بذن الله نصر تعالى نصر نصر. قريباً ونطلب المشاهدين الدعاة ونطلب المشاهدين الدعاة عند الدعاة. إفطار شكرا جزيلا شخص سليمان الشكر موصول لكم أيها الأخوات ألتقيكم في الغد بذن الله تعالى في حلقة هي تعتبر جزء ثاني من حلقتنا مع الشيخ غازي الشمري غداً إن شاء الله تعالى وياه. إلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أعزك يا شيخ.